ب س موسوعه النابلسي للعلوم ا ترجف الاسلاميه تتبعها أبصارها خاشعة ولقد م ك ن ا ل م ر د و من اهل ا ف ر أئذا كنا ع ظ ا م ا ن خ ر ة ق ا ل و ا ت ل ك م ومن ر ة خ ا س ر ة ف إ ن م ا هو ي زجرة ا ح د ة ف إ ذ ا ه م ب ا ل س ا ه ر ة هل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ ناداه ربه ب ا ل و ا د المقدس طوى ا اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى فقل هل لك إ ل ى أ ن تزكى و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشى ف أ ر ا ه ا ل آ ي ة الكبرى فكذب وعصى ثم أ د ب ر يسعى فحشر فنادى فقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ا م ف أ خ ذ ه الله ل ك ا ل ا ل ا خ ر ة و ا ل أ و ل ى إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى أ أ ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء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 ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى ف أ م ا من ط و ى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى و أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى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 ك أ ن ه م يوم يرونها ل ن يلبثوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها